سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم انزل زلزله الساعه شيئا عظيما يوم ترونها تذلكم نظمعه عنا ارضعت وتظن كل ذات حمل حملها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 ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَىٰ عُرْضَةِ الْأُمُرِّ لَكَيْلَا يَعْلَمَ لَكَيْلَا يَعْلَمَ شيئا وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء فاذنزلنا عليها الماء انتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق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 ولا هدى ولا كتاب منير فأن يعطفه ليضل عن سبيل الله لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامه ونذيقهم يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان لاَ غَيْرِهِ سَبِغَ اللَّامِلِّ الْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ, فإن أصابه خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ يَنقَلِبْ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 124. ومن تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض 125. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 126. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب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 يوسع دنيه فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقام لباسهم فيها حرير وهدى الى الطيب من القول وهدى الى صراط حميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويمسدوا الحرام الذي جعلناه للناس الذي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 جاءتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين اذ كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام في ايام معلومات على ما رزقهم من بنيمه الانعام فكلوا منها واطعموا لب كثير ثم من يقضوا تفتم ويوفون نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه واحلت لكم الانعام الا ما يتلا عليكم فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ تخطفه الطير فتخطف الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها فانها من تقوى القنوب لكم فيها منافع الى ثُمَّ نَحِيَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَى لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَه ۖ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَنِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ بِهِ إلا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 والبدن جعلنا غلكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليا الصوام فإذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 الذين اخرجوه من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا الا ان يقولوا ربنا الله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 فكأن قرية نجلكناها وهي ظالمة فني خاوية فني خاوية على عروشنا وبئر معطلة وبئر معطلة وقصر مشيد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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي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 هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبَتْ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُم حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَتِيمٍ الْمُؤْفِقُ يَوْمَ إِذْ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ يَقْتِنُونَ او مَاتُوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحلي ذالك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثمنا بغي عليه لينصرنهم الله ان الله العفو غفور ذلك بان الله يورج الليل في النهار ويع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 min as-samai'in fa tasmihu al-ardhu mukhdarah inna Allaha latifun khabir lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh wa inna Allaha lahu al-ghaniyyul hamid alam tara an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 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهَا مَنَاسِفَ فَلَ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 118. وما للظالمين من نصير 119. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر 110. يكادون يصطون بالذين يثلون عليهم آياتنا قل أفأنبيكم بشر منك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 وَجَعَلَ فِي لَاهِي حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَاءَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَنَنَا كُمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا